بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ق ا ر ع ة ما ا ل ق ا ر ع ة وما أ د ر ا ك ما ا ل ق ا ر ع ة يوم يكون الناس كالفراش المبسوط وتكون الجبال كالعهن فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه